إَِّ اللهَّه عَليمٌ حَكم قاتِل النَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِناهِ وَلا مِن يَْمِغخِرِ وَلَا يُحَرّمونَ ماَا حَرَّمَ اللهَّهُ وَغَسُولهُ وَلَا يَذين نَذين الحَقّ مِ الَّذينَ أُتُك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 ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابن مريم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 فَمَن شَرَحَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا, كنزتم ما كُنْتُمْ تُنْذَرُونَ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 فَاحْقُمْ وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً المتقين أَنَّ اللَّهَ مَعَ غَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيَوَاطِئُوا لِيَوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سوء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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعدبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تصُرُ فَقَدِنَ صَرَهُ اللهَّهُ إِ خَْجَهُ الذيينَ كَفَرثَالَثْنَين إذْأَخَْجَهُ الذيينَ كَفَثَان يَثْنَْلِ إِ مَا فيِي الغال إ يقولُ لِصاحبِ إِنْ يقولُ لِصاحِبِهلَ تَحزًَا إ اللهَّ مَعَناف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 يَتَبَيَّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عليم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 فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبقوا لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين اقضي بدور الفتنه من قبل وقلنا بانك الامور وقلنا بانك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وانكاره ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسوهم وان تصبك مصيبه يقولون قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُل هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا حُسْنَ يُنْزِلُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا إِنْ يُتَقَبَّلْ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَلََعَهُمْ أَ تُقُبَلََ مِنْهُم نَّفَقْتُهُمْ إِللاا عََّهُم كَفَرُوا بِلَّهِ وَبِرَسُونِهِ وَلَا يَأتُون وَلَا يَأتُونَ الصلااتَ إِللاا وَهُم كُسَانَا وَلَا يُ فِقُونَ إِللاا وَهُمْ كَارِحون فَلَا تُعجِبَكَ أَنوالُهُم وَلَا أَولادُهُم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 وَلَوأَهُم رَضُ مَاأَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَاوا حَسْبُنَ اللَّ وَقالَاوا حَسبُونَ اللَّهُ سَيُؤتينََ اللَّهُ مِثَقُلِهِ وَرَسُولُهُُ إَِّ إِلَ اللَّهِ رَغِبُ